129. ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا 129- وأعانه عليه وأعانه عليه فقد جاءوا ظلما وزورا 120- وقالوا أساقير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا 121- وقالوا أساقير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا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 تبارك الذي انشا اجعل لك خيرا من ذلك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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ لِذُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أن نتخذ من دونك من أولياء. ولكن ما اتعتهم واباؤهم حتى نسوا الذكر حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يضلل منكم نذقه عذابا كبيرا وما ارسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتسبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون رقانا لولا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 وَقَدِمْنَا إلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَثُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ إِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرٌّ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَزِيلًا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 ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني يقول يا ليتني تخذت مع رسول سبيلا ياويلة ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذجاني وكان الشيطان للإنسان خذولا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 ونصيرًا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتل الله ترتيلا ولا ياتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا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 وهو الذي أرسل الرياح بشراب بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ما طهرا لنحي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا ونسقيه مما خلقنا أنعاما كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفوراً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 آب بشر فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا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 إلا من شاء أن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 يسجد للرحمن قالوا ومرحمان قالوا ومرحمان انا نسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمر منيرا وهو الذي جعل الليل وانها رخيفة لمن أراد أي يذكر لمن أراد أي يذكر أو أراد شكرًا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هؤلاء وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا